واتل عليهم مبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهنا ولم يتقبل من الآخر قال الأغتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض لليه كيف يواري فوأة أخيه قال يا ويلة أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب طواري فوأة أخيه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 ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إنك سير منهم ثم إنك سير منهم بعد ذلك في الأرض لنصفهم أول بلال سلاج سلا الرحمن الرحيم عشر كامل معه قبل العون يا آيات الله عز يا اللي عمل الله يا المائدة قال سبحانه قال لو وصل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرر قربا قربانا وصلوا أخر عليهم ومضى الضحة لنبي الله المحمد قالوا نبأ ابني آدم لبدي ملء آدم واركودي آخر ومضى الضحة بالحق حاله واركودي يعني نبأ آثم يهي ضبعه. نبأ حقه ببعوه إذ وقته نبأ على آخر قربا أي إله يقول له آذين قربانا قربان إلى اله يودواري انه الى اله يلوغو دووارو صدقه فتقبلوا الاكبري من قدهما مسكوب ولم يتقبل لجمع اكبرنا الاخر كي قال كي سبقيس الاكبري وقربان كي يحي لا اكلنكا وان كديري وان قال ويوكي لي وان كدليا يتقبل الله إلى يوك من المتقين ووك اكبراء هذي على وجه السطح نقوم ويلي أنا يقولون إيران السطح يقدر دعوة إيجابية ذاتية هو إيجابية ثقافة هو إياك بره إيران سبحانه وتعالى السطح يعني فهو أكبره ما حد يقدر يساويه وندم بهم داي ورك آخره آلي سبحانه وتعالى وين لأديه أربع جايدته لولا أول ما كان عياله آه وهو سنين الماء هذا وعالم ينشو براي بات قلنا هو الماء هذا لكنه على هذا اللي نبركيه سكين و Pointing at the valley's why these NHLV are not limited to society Artists are at large cause of afraid Many people keeps afraid to applique First they find themselves already the German Christian refuge in His Thanh anyone is really فاصبروا اياكم والحسد فإنا الحاسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب برسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه مسبق عليه والحسد ثاني صلى الله عليه وسلم حسد ظهور عمل صالح هاي ايمانك روحها وعبقها شدد وانهي رسول الصحابه زي وين تقيد صوت شد او او صدك خسي دكاون روح عمل دك شدكاون هاي wa baba lay marka أن lahaano naxdado ha qof la macaashiyo inaan soo xadisho ina aan roo jarka turto ina aan roo balaay ka samaysto aya qof waayay ku marka wari gaad ka ilaaliyo ee ka magal san samaa rasuul kana sallallahu alayhi wa sallam aya u fududii jiray duco kale inta ورسول كله جرى صلى الله عليه وسلم وانا يمحن صلى الله عليه وسلم عد الدعاء يا عبد البر وابو داودي أي وليان صمت والله حديث صحيحه ملك إلهي لعلى غمه انكره ورمونا نصيبه ما خرج جسد من حسد جرء سنحسد كل حجر الملك ولكن لئين كان ضغم طهار إلهي سبحانه وتعالى ونالدرم أطوري وشيدان كان راعيه يزهر كاسو موجاي على الخراي الروحي وحزني أي سلم قل قسم أيو وفعل بؤرينا زأنه وحكحنو إنه وحن قسم أيه إنه ساميار إنه مرقد دمجال فيه مدلو سحراء وكاس على بدك الأقدار يسلاو يسول بعمر طواه هل كاس قدام بنين حسد إلى بكثوان بدك واحد لا يصير أم يحسب دون الناس وإن جسم على ما تطيا روحه ما حد واحد أحد حزنت هذا قرأت هاي هذا فوري هاي هذا علمي هاي هذا جاهي هاي هذا لا سبحانه وتعالى ودك ودك ودك يا سبحانه يقول وذكر سي حقوا بس اي جميعين أيتهاي ياسي وحى لا يبصي سبحانه وتعالى لا لا نبدأ على ما نتذكر أحد حزنت هذا هو نفس إيمانك يقول ما أناك يا عمار شعري لا نسارسوك شري سلوا الله على ما كنتم حالكم كنتم بعيد يقول كنزوك حزب لولا آدم سلم الدنيا استدارنا يقول كنقطة حاول يا داري صار داري فيدي سلاي قصمي جبناها وداي يعيش وداي يسكن جرين هنا جبناه أن يعيش ناس كله في هو كله فوقهم سقف هو كله على الحرم هاي الأمد بعدين جرين بس هو داري كي هذا الجري حقيا مركب حرم اللي هي له هذا إلى هي هو حكيم يا أنا الله علي من حكيم يا هي وسبنيه ومرة لو حاول درنجر جواره ولا مطانته أيه وين جواره كلا اللي هو جورنجي صحيح أيه ما رضي أنا رأيه حذك كان مركز كنقولي وراء قبيلها جوار أيه على مطانتها قرصة مركهاذي الأودي عن سواء جوار دلال تعرف حماطي أيه قوقب صغير فيه تنا عنده ولا مطانتها كاني قربان وكانها الدهابيلها، فإن كثير برنا يساجن، وهوها من فاعلواها أريس على الرعبواها، أربنا واحد, واحد برقبة رسل كان يدبر يوم يطلق العرب وحورها الجمال يبرس الله أن يكون خيرا ما للمؤمنين الغنم، أري بعض لا يوريها كبر ما ينت، وسائر بركو جاء الصباح عشان يرخيص الجور، أو وكاس خير بلدي ييسر، أذ وأمان أريس يدتك مش جيل إعداد كله، ورسولك سلام الله هو كودة وقلم عربي، أو أب ورسول الله جيل كان قائل كان يقول وين كان ما أي ساق عربي، على كان إلى نار ما ضيع عنطه ولا tawalahay inu wixii halka lagu raashay ku xuban tayi jiray oo xubunkoodu saafanan kitab ka yeesmo marka isqabtsana ugu xeeno iyada taasay xubun tayi jiray oo xukun taa saaxo marka hadiinna yaadni ليس istaqoolay sanad markaasuu halka xagga ilaahay oo yilaa ku dilay qofna kii raan la ka soo raaytiray filadkeenii in markaa uu dilay aadoq oo maqnaa oo yilaantu maqan yahay ka faayideys markaa ayuu jeyay halkaasuu aalay markaasuu inta maqana uu dilay marka faat faaye faatka uu dilay rasuulkana sallallahu alayhi wa sallam ma اي بو ققالان ياو دندجتي ديال المراه مايل كان ورالك دي لا بلا انت ادونك دماني ما لا والو انت دل ميلو ديله انت لو دي لا جدر دندجا هو نتا و خديلي نهي اسا مجد في الدليل الا الناس في صيانه قادر دندجي سوقه مرك هل كان وصل مصلم كهو حسد كيستير عاد إلهي من أحكبر سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه وتعالى ما خلا جسدا من حسد لكن اللئيم يظهره والعاقل وخفي كم أغر يبقى يوم إلهي وقبر إياه وحي بموقع على الفرمكو اسكو عرفه يشوه بكي حسد داية ومع الكوحة داية وعلم كوحة داية ووحا قرصة داية وشاء كوحة داية ووكاسو قول كننا مركي ولا ودق خير درا دوني و موجسني اياه روحي بالتو بالامير وحسيت مرت السيد داكو قال سبحانه وتعالى قدم بين يا روح الصاقي غاسيني يا هو اقبل صلاه هذه لله اكبر ورانك لا يتحس إليك عقبريا ويقول له إليك كأكبرية هذا فقط هو هذا كان يجعله على العقبري المائي وفلأ العقبري المائي واحدين سنة مركز سيئة وراء هو غالان إليك سبحانه وتعالى في النبي الله إنسان ذكر واخره لأن بسطر إما لا يتقبله من المتقين وريني كي هابي, هابي لها أيها هوا الكواسوي لا يقول له إليك ساوي إليك من المتقين قربانك إيا سبقالا إيا دعالا إيا سرادا إياها البعو خيرا من المساقين المركز هو كشيو له الحمي وإن بساطة حباب ترسو إلي حق يجا يدك جعان هذا لتقتلني سعيد بشو ما أنا عنود منه لباسد نتفرني يديا جعانت هذا إليك أليه حق على أفر مهي لأقتلك سينكوجله محيس هاسي قدعوي إني أخاف الله إني أنه أخاف الله إله إبنك عصانا إيا إليه على لوعي عروض هادان كجي رفا بالعالمين الله عالم قولنا شكرا ايها هادان كجي ريوعه ورقبه قليل الحديث وكا تقولي سيال اريد هاوين بقولي هالك لكن هادا شوح وصان خير بالنمي وعد وحترى اياب اني انا اريد وحان دوني ان تبواء ان اضلان نفسه بيتم الدم دقيقي يويتم ك الدم دقيقي وفتكون اضحاف من اصحاب النار وذلك كاسنا جزاء الظالمين اصحاب النار النار تصاحب لو دوي لغليانه واروح كسو الله عاصيه و ظلم سبيه او سبحانه وتعالى امر كي سجوي ابل بركي سو تاس اي وعديه حيا ما هنا بلاي وهو شيطانو غعنته كو دير يني انو حابيل ان اريد الله لها dembaka ruux aad ishedeen biisha qaalana ishe fudadaas far garbaray ku dishow dembi soomaali ah ala gosha faalana dad xora ka qaato xaydaba dembigiisa qaysama hada dishow dilugtiisa asaga intii laga bariyey loo dhahiro waxa uu muslima ah ayaa wixii walaal is laga saaray marka saasan raabo inii wariydu waxaan dooni an tabo wax فتكون على فتكون مثلا لا يجب ان يسكوا الدرساته من اصحاب النار وذلك النار تأصحاب تردون هي النار تنصحيب روح الله بعد قانا ظالمين، الظالمين وقو الهي عاسيه الدلميه وذكر دلي على المرقودة فضوعت وحي وحي وقم الترين قابلك فضوعت ويقر حسي له كان واحد دليل قابلها نفسه النفسي وحيقر حسي قتل اقيه شيداني النفسي وحيقر إيمان يتغمرهم ويتسكن ويرأوا إله من كعب صني على إله من كعب من كعب صني من كعب صني نرتقي استوى حاسد نودي شيء أيها الكعجاش والشيطان كحاسد في عدو سي له في هذا اللي يقوله آدم وذينه وسجده وحاسد يو له قابل نفسه هو نفسه قتل اخيه ولال في تلكي سباي قورساي فقدت روحه دلي فاسد وحون ونقدي من الخاسرين بالكم الدور الاخره القصصاري ما يو نو فبعث الله مركان سين يوي وا لبو دكريها وا لا جوما له ابود وا كمقنيد ميدكي بحلكه اسكا يله ودلي سو ياري واه ادو غلا فبعث الله يسو سولا يا الا روح انت كي غوري واركاو فبعث الله غرابا تكي يبحث في الارض بلك قضيوه مثل انتوه تكوه اسي تاخد انعلمه ليريوه لي سوء و تصوه بلك قولي و اسي كيف السلح كان وحد دنيا يقابلها يوارب غقر لها هو أصول لها سوءة اخي و لالك ماذا يسوه سوء انتوه لك ايالا هو وحوه منان كيسكي سادرتها حتى قالة دنيا ولا قريا ولا اسكي قريا لما بنانها لكيسكي يهلو فبعث الله غراما بالله أصوى الدليا وحكه قضى ياخي الأرض يقول لك دحي سبار باره يأصار بلك تكاه الهي المحوق أصوى الدليا ونالك مفاقي سوء كان وحد دليا قابلة كيف السيدي يواريه وقارن لها فهو تأخيه وللكي دسد كيسية ميت كيسي قال وحوجي كي وحد دليا يقوم ضيب منك بالعبو يا ويلتا ما زين تقول ده موسكو والجرو، فماشاء سحراء جيل وما كان صدور كاس كسراء، مربع الجيل بقولي هادي وكرسي وجال ما هي السو، فهلا عصير يقولي جماع قلن واحد يقولي على يا عليك، ما قرن يسوي يا ويل تاء قام هذا يهوه جيجي أعجز مين أنا كون أنا هذا مثل هذا الغراب تكنا كله حتى أنا نغض مين كعجزي مين أودي وعي إن تكلم من حتى sufi haywaan ka oo meejti keele asa yuu duga karay meej ofa waari aan qaryamayn awoodi wayo ka caysay sawta ahi waraalkii meejti faasbaxabu alayxu noqdayna naadininkoo qoomodow halkaas qoomo qabilaas ruuxna marku ruux muslimaad dhiro rasuul kana sallallahu ku ما يزال فجر في فسحة من ديني حتى يصيب دما حراما و يرسل صلى الله عليه وسلم واسع لكن ما ترى في الدشون مسلمة دين تدعيني بالقلسة عيني بالقلسة من أجل ذلك أبو قال لي سيدا عبرتان بان كتبنا اواجبني واقعي أو واقعي أو واقعي على ابن إسرائيل وابن إسرائيل ذو شوضا انه شاني وحانوشي منروح القتلة دير نفس النفس بغير النفس النفس كره بغير النفس النفس أنت سواء نروح ندير نروح جاي نروح بقدر هكود دير أو فسادين فلاد سواء دول كخرين هدول كروح يخربوه ووكاس البلاد نغلا وضد كحالة واجتماعات ضرية النغلا وضد اللي جمبه وياه ووح فساديه ووكاس إلهي بديلكي سنوبنا ويناسها سواتوي محارب خروح على فكانما وورثوا ايان كتاب قال اووغه شيغناي اون قوراي قتل الناس جميعا سيد ذكر الى روحا كبقي او ديلك يسغي دي لا لريو انغنا واساو وحان سبحانه وتعالى وذو يقرري كتاب او روحه مسلم ديره ويسووا دتق من ديره، نحيل دتق مسلمين تا وها النفط كريم، روحه حرمين النفطة ليك حرام تا، حرمين ما هي لا تغارون أن نود ديره، مركب دين بيجلس وحوله نروح لايو نروح نفط العند ديره في هذا لا نفط عني لا يبغانه، ومنحيار روح النفط بالذاديم، كشقي النفط بذادلة، ناله هي، سوت تعبيان دمان أي يساوي اللي بديده يا ابو بدبالي ذلك يساوي كده يستيقى وكا نفتي سيد دله هاي رشادان كو قرحنا يا ابو الديده يا ابو إلهي سبحانه وتعالى إنه أبتسر وإياه إبوهك هاي ومنحيها شوحي النطل نورينا فكعنما حيا الناس ويساوي ضدك نوري جميعا دمان طلو شخصا كيبنا سعى إلهي سبحانه وتعالى من أجل ذلك دلك ظلمي جاهدرتي يعني ضدكو الظلمي وحقو الدلم روى جرده للود إلى سون إلى ربناي سأجل يد بمقاله حوي كتبنا فري على بني إسرائيل وحمد شال فقرى أوشجناي أو كتاب قال أوشجناي أنه شاني من روا قتل الدلة نفس نفس بغير نفس النفس الآن يض النفك للدرين أو فساد فساد الآن في العرض للكائن فساده حضر للكائن فساده والجانب النقي صار محسن هوي وهاي القرصي ضدك أنت أزكدي ليه بلايو الصماينة هي بجوين هي حاجيش بكرر وهم هذا مركز قرية يابني سبحان الله ترى شرك سن لا تقع بطول بغير نفس عوف السادة فكان ما هو الصق كتاب قرء قرء قت سر الناس الجميع عندك شغل الليل روح الروح حق لعن كذي لقاب لين بقي سوى يسوى ضلك من الليل عدنا بالبادئ ما هي دائما كسي الدين تسي انتهي لما تايو لا تقص كلاينا يروح حد مرة يجروا وما نحياها فروش النفس بالبادئ والنوري النوري فكأنما نحيا النفس الجم يعني حالنا النوري وقال سبحانه وتعالى وقول لمي دي هاي فروضات كورن بالبادئ أو سلاح نفس أو بالبادئ أو النفس تقرر أنه بالبادئ هاجي الكتير واصابه النفس للدير لها أما وسوي دير لها أما غير كي حد يو بالبادئ أو يسوي صابه ومن جاء؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنا وَالْيَبْنِ تَعَيْلَى وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنا رسولنا دي بأوراتهم في البينات عيات عد عد ثم إن كثيرا واحد بضن ومنهم هي كاملة بعد ذلك انت عيرسوش عياتك على أوراتهم كد بي في الأرض دولك ده يساء لا مصرف هناك واحد دول يوم انت إلهي سبحانه وتعرضي وصوح وصوح وصوح وصوح وصوح السلام قلت سمعين اي عددك الديل ايانه بلايات سمعين ايانه اله يكون عاصمه إنما الجزاء الذين سبحانه وتعالى إنما الجزاء الذين قوي على المركض يحاربون الله اله اللذك علي ورسوله هو اله رسول الله علي ورسوله اله عاصيه ورسوله فإساء عاصيه ووكاسه اله كتاب في, في كل مواهيه ومحارب برضه فلا قلنا حكومة الإسلام اله الشبعية تكون جاملة كن يمده وكاسه إنا مجازاول الذين هو أبالمركض يحاربون الذين قال لهم الله إله ورسوله ويصنعون في الأرض للكسوعني لحد يسفسادا للك لحد يسفسوعني فساد لسوعني أبالمركض يحاول أن يقتطروا من الذين أو يسلبوا إن أنتي الذين هذا الله قدر إن جئت على الفراط ضطق الدواذن سعينا يوقرون قانون أو تقطع إلى الجيب أيجيهم قاموا هذا يورجولهم لقواها من خلال إن سباق من الأرض ما وارون في الاخرة يحيين علابا عظيم للذين كونوا الله سو رويين انما الذين كوي ابالمدكودو خوي خاربون الله ورسوله ايدن هي كوسو دغتayn sida sayaxayinka kosogan niman intay islaameen magaalada yibadeen beelintay soo jirodeen ta soo qabsay markaas gaamaha laga laga jaray markaas ak meel kuloo lagu tooray halkaas ay ku baxteen inaba dad ee kuwa dadina yahariibuna Allah wa rasulahu kuwi ilaahi ya rasulati la dagaalamayo ilaahi caasi kitabki ki garamay rasulullah wa ummati ki garamay wuxuu ka reebeey leeyin ruuxa ilaahi adu caasiyo oo rasulka caasiyo ilaahiina fi alad fashada dadkayna ayan dadkayn ayan dadkayn dhacayaan kuwa abaalmadoodu waxa way aanu qatow waa goormaa bay xilamadu dhayn si Cabdullaahi ibn Abbas waa markay diilan laakin cidna ayan xool ka qadanin xoolay أو qadaa aaydin ruuhi maadi laakin xawil bay taqatan wadada intefarisay dad qolaha ka qaadan waxaa lagu sameeyay qadaa aaydin waljiru lagu ya gacan baa loo goynay min faraaqi fiis dhaafsan oo gacan ta miigta ayaa lugta dhexe halka loo goynay laba dhinac uun adin loo goyo waa ka saarantahay markii isdhaaf loo goyo ka adab oo yunfo miiradi dad madin xaraam ma qaan laakin dadkii u cabsiyeen tan ila socda ragga ay madjo hanjabeen oo bay ka fogaaday roo aday dadka acyane oo uu toofir arde baa lagu sameeyay saasay kala yihin buu ciid ah abdulah madba dhulka umba laga aynaa meel fog baa lagayn kaasi iqaabta noo caas kuwa muhaaribinta ilaahay la dagaalay rasuulka la dagaalamay dhulka fasadeen ee jid gooyada في الدنيا ورغم في الآخرة بينين عذاب عاديم يو ادون كسال الله كان من قبل ان تقدر عليه انت الى ولا قوانين انت انا اودينوا لا سوق قوانين بتوبت كانو ددكو ديري جلي ددكو دخي جلي وكبلو سمين جلي والقادر يقوها يسوون لا tabs كان من قبل أن تقدروا عليهم تذم ولقوانين فعلموه أن الله غفور رحيم لا يواحد من تبع وأن على سيدكم لا فرحك قاله إشكالي لكن فوري والله ضد كذرين والله لكن للدين مهيء ما دام tabs كان لكن فرع عبد الله عي ولا قاضي ضد قاضي يا ايها الذين آمنوا إلهي النبي كتاب كذكروا مهيء اتقوا الله إلهي كعب صدر وابتعوا طلب إليه رب حق سعى الوصيلة ووسيله إلى حق صو طلب واحد الى هي كو غارل هي جنن دي سي رديسان سالي ابو علي سبحانه وتعالى تعاد الى هي كو ددا شادو غاتان الله سبحانه جارتان. جارتان جارتان الله طلب إليه ربي حقي صال وسيله واحد الى هي كو غارل هي جنن دي سي ردي هي سي درجه وجاهد في سبيل إله دينتي سيد الدفاع عيده قد جاء الله النفط يا مالك قل بخي راع لكم توفي لبنان اللي هنا سدو اللي من إلهي سبحانه وتعالى ان تركع ستان في هذه الدنيا وسيره ويه إن درجة صرق قرتان جنة لعشان ويه كوجا الهين تحرير مين ت إلى هنا دفاع هذا مين تل الدفاع إنه الله تعالى من مين ت نجيري مايسو هي مسائل يمثال يشعائر وها صورا مجليان مرقساب درتاج الله بسم الله وجايد قالوا لي بانتان انت الصمايب صاد وحاك تبتين وحشان والجنضة وعا تبقى قيسان وعذاب كهان القبض بادان وكالروح إن الذين كفروا هو قالوا لو أن اللهم حضيوا الله ما في الأرض وحاك قلوك جاهلا جميعا ضمان وحاك إلهي أدونك أمالي يرى عدن حضي الله صنين الله ومثله معه وحاك قلوك ده يساء ماذا لماذا هو معي سانا ilaay wuxuu aduunka inta maalinko bilaawado ilaa maanta dhamaanay wuxuu maal yaalay hadii la siiwaa alayhi subhanahu wa ta'ala oo inta in laagna loogu dar liifta dubiisa ay soo furtaan cawaabka ilaahay ma toqobila lama aqbaren liifta dubiisa ay soo furtaan min cawaabi iyo min qiyamah maanta qiyaana cawaab عذاب عنهم بالامبيري ان بارئ سبحانه وتعالى الهي ادونك او اوري او دن وخا الهي ما لي yelay adunka malinkii u ilay aboray laga bilaabo ilaa malinku in leeg hadii oo u ilay subhanahu wa taala siyo u dh oo ilay waxa iga qaado calaabka iga أعثمه ودنبيله إلهي سبحانه وتعالى كو كفري وهو أوطر يا ملك يريدون وحيدونيا وفوة إلهي سبحانه وتعالى كو كفري قيامة تغيئة ودنبيلي يريدون وحيدونيا أن يخرجوا هنا كبحان من النار النار في هنا كبحان وما هم معان وخارجينك وكبحان من النار تحقير ولهم حيدين عذاب عذاب مقيم أجوبتاء علب ان مرضت كفكين او البرقي ان بنانك لو شايرين او ليت لغيين اي لا ييهن او كانن تدواتن لغا دايش رسول كان صلى الله عليه وسلم يريد بالله والصارق كنتو جوننكا وصارقه اي كان دو مركو توغتا يادنا فقدعو غي اي دي وما غاموود جزاءا ابا المرض ايا سالو يليه لما كسبا وحي كسبدين لغا ابا المالين نكالا وعقاب او الله هي حقيسه كانت وعقاب الى يسودجيو gacantii la gooyay si ay sagadaayaan oo kuwa kale ay weeb la qaataan daan werni ka magac aan tallaajo jar awindama magac aan tallaajo jar waxba wax yar balayaba gacantii oo damba maqona yadul amana adiga sharaiis lagu dhaqow aadanta oo وحاء، وغبر كبران. هل حلو نقول فيك فحتو جو قعنط لقجرعوك، من خمر عبي ولا قرعوك، مدينا يستوي عمل قرعه ما دوب دله هل دله وكار. أي روك هي خمرة هي برد هي دينا هي دلك يروك أخر بابو على ومع شمر marki ila ay shadaaysa lugu furiyeena oo ila luwa taana dul ku foonanaya dul barakeysan oo khairti barin wasaarqa kan too goonang wasaarqa kan too dumar ka faqtacu goy eedeyhuma gacmaha ka jaray jazaan awal marad darte ujara bina kasaba laga walma waxi kasbadeen qurunta iyo waxa ay sameeyeen iyo dadka amniga ay قعنت وغجر مكالا وعقابا من الله إن قعنتي كولا قصري انت سنقل على عشا وعقابه الهي حقيسك قاطب والله عزيزنا حكيم الهي وغالب وحتى هدان صار وصمينه الهي هو أخطه الرئي صلص رب الله سبحانه وكحبه حكيم الهي مكفوه حلان عقاب مضاني ما عقاروه فمن تابع فلحي طوكه إن بعد ذلمه انت الهي عسيه وحريه وزنيسه بلا يسميه وك واصلحه حقاجيه لأن رؤى مالك إلهي عاصر تلكي وخريبي نفسي وخريبي بلاني با اماني تلكي يوح وخريبي وهجاجي عملكي وحميري وهجاجي معاصره ضاعك وبدل فمن تعدى ظلم واصلح عملكي سي هجاجي فإن الله يطوب عليه إلهي وكتب ربري إن الله غفور رحيم الرحيم سفر إلهي إسكالي يهيب أعلم تعلم بي هذا نبي الله الحمد أن الله إلهي له إنه إلهي ملك السماوات السماوات الملكي والارض هي حلقة ملك جيس يعذب هو عذاب أي مخلوق أي وحاصة بني سغل يعذب هو عذاب من يشاء روح وضانه المطيوي ويغفر ووضع فالما يشاء روح وضانه والله على كل شيء قدير إلهي وحو والبوء أبو يا أيها الرسول رسول كانو لا يحزنك يعني كميرو الذين قوي يصارحون ودك دقيقي في الكفر قال لماذا ومن الذين قوي تميدها قالوا إلي آمنا وان رمينا بأفواهم أفقي ساكر والحال بيصدق لهم لم تمنعين رمينا قلوب قلب قلوب إلهي من رمينا ومن الذين هادو سماعون ومن الذين قوي هادو يهودوا سماعون وكوة دقيس البدن للكذير بانتر سماعون وحيود دقيسان إياه لقوم قلوب آخرين كارك لم يتوك عن قوي يحرف من يحرفون الكلمة هذا الكير يبدل إياه من بعد مواضعه ماريه سيكدب إنتو إلهي هذا الخمال إياه خرامك إله إله الماشاء وإله الماشاء لك سيء غطر قريب بيسيك اللي هوبذل بيسي أيام يقولون وحيليهين إنه تيتم هذا حديث سيدي أدهره التقاينين ورسولك إذن كان فخذوه قات وإن لم تتوه سيء التقاينين حديان لإذن الله لا يمنين فاحذروا إسكايل عليها كالدكتونادة ومن روح يريد الله إلهي أردانه فتنته إلهي روح أردانه إنه فتنهيه حقا قرى مريض فلن تملكه نبي إلى أن حيهم الكيم له الروح من الله إله حق يس الشيا حضمه أن نكرسي لك تذهب نكسر الجشع إلى يكتسح أمك ورايك قواس الذين واقو يكونوا إلى صفات كلا ثرثج لم يرد الله إلهه مسدون أن يظهر قلوبهم قلب بعض أن الطهيرات إيمانك قد ظهيرام معاصي قال لماذا يفسد يبرأك كل جثة أنه كبدقي إله قلب قدم الدنيا اللهم في الدنيا خزي ندلي بريه أدنك وكذب اللوبي معاصي ساء الروح ويد ولا هم محيرين في الاخرة مكي أدونا كدو لبان عذابا عظيم عذاب وين هذا محيك سوى دكتان من يهودا اوه نين يدناك ايها كمين تايزين ايها تايزين يري ورار دبال نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه كواسحيح وين مركز سدي اطاق ايها ومركز مدل الجنوين انتاي وكوالا فقير كاي يدل الجنوين سا رسول كاينا وشاق يا مسكين كاي ارداد كاي qoob kaaray ee iska denjeen oo madax qabo maal ka oo dadka balanka dhashay markaas intay siinaadaan oo inta indhiigagigiisa waxa tooro aan ruuxi labada jinaystaan inta damersaro oo wajiga ka madobeyno dhul oo labada jeegayso saaro aan magaca ku sawireejinno aan cayna waa labada jinays waxaan baan taasay markaa فإن الله ورسولك كارمه مديني اليهود بعد أن نصدها قبيلة أياه وحيدة هنلاوضة الذين يصدقون فإنه يتساوي دي وعندما نقول رأيسين يالي واصح فإن الله وحكرا وهلك دينا هناك أسر علي يوه. أنا نسكيل عن قوة إسم سبحانه وتعالى آدم كسود الجيوب يا أيها الرسول لا يحذنك رسول, رسول كنو لا يحذنك أيينكم مرقلين الذين قوة يصارعون في الكفر قال لماذا يدك يا أيها قال لماذا يدق ذلك سباق صاي وقالوا هو من الذين قويها قارو آمن ومنافقين هم ركوان من الذين قويها قارو يري آمنا وان رميان بعدهن بأفواههم أفواه فراساسك كله ولم تؤمن ما رميان قرب من قلب إلهك مرة سنعرف منافقين ومن الذين ومن الذين يهود حمت أي بانت أي قرنك أي والله سبحانه صلى الله عليه وسلم ايه دقوا يوفيين هاشت أي وحاذ انت مغيرا ومن الذين قاروا ومن الذين قوية قاروا ومن الذين هادوا قوية يهود أموي سماعون وكوية بان تلك كثير دانه سماعون وحيد دقائس ودقائس سايا ووجا جوسا يانو بانتو ودقائس سايا اللي قوى من آخرين قرقه عرض النسو وبيانها وبانها وحايا نوص عروري كو اسولم يأتوك عن خويمنا يحرفون الكلمة هذا الكلمة بدلين هذا الكلمة من بعد ما هو أدعي إلهي انتم ما يكذبون يقولون وحيليين واكوا كوين ذي نيساء وإلهان ارتكوه هدوس لانه هو أفقان وصادقان اسكاس وطاق يقولون وحيليين إنو كنتم هذا وصدعي فرعي قانانو احا إن موجيق اللقم دولي العاية ومغالة المسوري هذي اللي يدليه ما ده، يدمن فضوله، يدمن شغبه هذا واسدى حره، فخده ساقط، ويلم تتوه ده، له هل الدلو، فحذر إشكال عري، كسر عه، ومن يريد الله في تنتو إلهي الروح قايل الله ضانو نعبد بالله، ره إلهي وفنات ضانو إنه جرمر، ساق جرماية، ودير قاع فريوي، إله الدين في سقطاكا شايدان روحي راعو فلن تملك لهم من الله شيئا إلهي حج سواك ادو وملكين كتمرو إلهي با دوني وإلهي دوني شيسو فلاو وحبديري كارو مريق ورأيك قوه سيليه الذين واكو لم يرد الله إلهي سو دوني أن يدوا يهود يهودا لبدوب واكو إلهي دوني أن يظهر قلوب مقلب واهنا والطاهروا لو ان في دنيا خي ادون كيدل ليهم أو سنة ليه عصره دنك روحا كدليس رأى إلهي عاشده سبحانه وتأدون كنو كدو اللوبي انتو سأخرى عذاب كذلك يعني ورهم في الآخرة عذابا عظيم بيلي ما كدو اللوبي أخرى عذاب وين بيلي سماعون ويهود وقوع دقيس البلن للكذيب الزن بنت آذوا دقيس أكالون وقوعون بلن لسقط حرام للوشكي آدي آبعون او قرن كحران تآبعون او فإنجاوك هدكهو يمدى فاحكم بينهم حكم الدحوظ او عرب ان وخيار بالله هاي عم يتكدوا وقالوا فراكق وانت تعرض عنه هذا كسي جهته تقولان حكومن فلان يا ضرر كشيء وحي كغو دبيان مالو وين حكمت هذا حكومته فحكم بينهم بالقسط العداله يسلك كتابك الالهي اي كوكون الله الهي حبل مقدس هو عداله الله جعل وكيف علي وايار سيف يحكمونك تاغا حاكم يالاي كغو سخرون تغيان وعندهم التوراث يوا التوراوي كتابك التوراث فيها وحصورت بحرق قصلا حكم الله إلهي حكم كريس ثم يتولون ويجيب سنة أيانا كتاب تولى لكيجيب سنة من بعد ذلك انتبه بحر الله يا إلهي حكم كريس و سأقعد ذلك وما أولئك فقوة سماع بالمؤمنين إلهي إيا رسولك سكوره ما يسمع إيا كتاب إيا طريق مره ما يسمع وحيث يسين ملا وقال وكيف السلامة يحكمونك كالحاكم يرن أيانا وعندهم والحال عندهم اكثر الويه التورات كتاب تورادها فيها وحا توراد كل حسبا الله اليه حكم كيسي ووكا انزاني قلت النياء قصر نلوي بدلين ثم يتولون ويجئت سنيان من بعد ذلك اليه انتو كتابك حكم كيسي دحو ضيالي وهو الببوعة ذي يكجس لن كتابك وما ورايك بالمؤمنين إن انزلنا وانسود جنوب علي التورات فيها وحا قصر هدن هنون والنور مبا النور ايمان يا خير يا يحكموا وحاكحكما كحكما, كحكما في هذه التوراة النبيون النبي ذي سيد من إسرائيل النبي إسرائي الله موسى قدم بيورد لسيب حكحكمي الذين النبي الله أصروا أصر لموا إله أهو بيانسامي ويقول إسلام للذين كحكمان حادوا يهودوا لي والربانيون بأيانا وحكحكموا ويحلموا والأحبار والفقهات واليكوين انت فانسانة ليان إن حفظ الهي وكبد البي وحفظي من كتاب ولا الهي كتابي. حفظت طلب كي درت إلهي بوقفو لكتابك كتاب كه هذا كأن انا كأننا ما يمد إلهي حفدي وري رجعوا إلهي وطلع صارطيب. سابت بعك يعني هنا بالدلان هذا كتاب كان ادوس الهي نورس انا هنا نحن ندلدك وهنا عهد لم بالدلك كروي حر لم بالدلك كروي. طأيو طعده هذا حي كريدينيا لورد العهد صدق صعب صعب قاضي فعلت ما بدك سواء يسول له من انت حرباي شد حاي يجيني مش ما بدلك رو حاي خالص ما بدلك الدار يا ضالس ما بدلك روح وين سكدا واخد قال بدل حاي الهلايبه سبحانه وقت كتاب الهي سبحانه وتعالى هو لكن ايجا يا وكيلك كتابك قرمودو ايلا لي إن أنه أنزلنا وانسودج أطورات كتاب ثورالها فيها وحاقصوا كتاب كتابك جهيس سهدا ونور هنوم باقصوا إلهي وضدك براه حق يوضد الله وقمر يجنب أيه كتابك ونور روح الرعا إلهي قلبه يسي إمان تبوحنا يا نورين أيه يحكم بها وحاكتابك ثورالها وحكوه كومه النبيون بحكومه الذين النبي يدي أسلموا إلهي أهو بأنسان للذين قوي يحكومان هادو يهود والربانيون ياكون بهن نبيونا نبيين تبقى عسفن ت والربانيونا قوة علمها أي كتاب وحكمه والأحبار قوة فوق هذا بمستحفده حفظ طرد كدرت يسأبتي أي سلا كتاب وحكمان من كتاب الله إلى كتابك كإله كتاب كإله وقرر بإلهين حفظان إله بقوة أمره والكتاب كإيرالي كذا كانوا كإله مسلمون إيرانيين وكانوا حي هاي عليه كتابك كشهداء إلى لياله فقراء إحياء كوا كتابك الله دري إلهي ويلي وكانوا عليه كتابك فورا شهداء فقراء إداري يلبه يحياء فرع الناس يهودي وإله الله لي كوا إلهي كتاب كيسو كوا جينا إداريا ويا قايم فرع تخشوا الناس ركها كعبسنا وخشوا نعليك عبس الكتاب ها قرين صفات إلهي سبحانه وتعالى هو إذن شجرة والنبي لهنها قرين خير كها قرين أني إذا عبست فلا تشعون الناس وخشون ولا تشعروا إبستين في آياتي علاج ثمان قرية إنتو فضيل لنش قرأت إلهي كتابك هي حقي هي حكمك ها قرية ومن روحي لم يحكم أنكو حكمين بما أنزل الله كتابك إلهي سودجي فولائك كواصهم يو الكافرون والجارون يهود هن نقلب مساري هن نقلب مسلم هن نقلب وأمدن هن نقلب كتابك إلهي دستور أنك دجان حكم دجان استجع وحول بكو كلا ساري إلهي سبحانه وتعالى وهو الكافر واحكر أبوس كيس جريء أن دوكم مر والبوح اللوكر صاراي رام تروح مركز دستوري وإلهي سبحانه وتعالى استودي إنه مسكح وليه إنت بضن جارك كتير تروح يحقوه حكومة إلهي وحوري فوراكم الكافرون وكتبنا وان واجبني عليهم دشالة وإننا نسير إلى هو دير يهودا فيها كتاب كتارا دح سبحانه واجبني أن النفس يقترب النفس نفس نفس بلودي هذون الناقدي والدليل هذا لوين الدلاء والدليل هذا لوين الدلاء شو دليله؟ ديناو. والعيننا يفق وحلو ترىياه بالعين هذا الروح الروح كتورة تشرح على النوصف هذا الهاذا روح كرد كسر النهار قاسوب والأنف سنكين يدع بالأنف هذا سنجو والآذان يقطع وحلو جيني بالآذان لج والسن بالسن إلى هذا إلى كاتو تروح ولا كاتو والجروح الدواعي كلا قصاصه موسم بحيلها إنتص السمين أو نفم أو المثور أو, أو لكن روح روحه كل رفته ومين خطر أن يضع الروحة من اللي هو بينه دماني يروح كل رفته ولا لكن القصاص ماي على وجه كاتو رجى هذا تري على وجه ما la soo qisaasaw adigu far gooyo oo kale hadoo waxa aan la labo in la hubiyo ruux u dhinay waxa saala qisaasaw laakiin waxe kale xukuumad wax la daa lagu sameeyay aadahay inta uu waxa jawaab xoola waxa ku saabsan wal jiruha baa u waxa saamarba hayno qonaysa فمن تصدق man ta sidqad be ruuxay kusa waqaysto ruuha dibka u geeysto ilib uu ka soo raa ilib uu ka soo raa sanbu ka gooyi waka waxaan ku sameey ruuxi iska cafiy iska salaqay soo ka faar ka leed dhameed baa noqonaysay sida waxaan kugu لكن waxa ka cafiy Ilaahay xidhiisana ياسكع في مركز الكره في عمرو ومرهم لم يحكم ان حكم بما عند الله الهي كتابكم سود الجيش وحكمن اولئك هم الظالمون هوا سوى ظالمين بالله سبحانه وتعالى الهي ما مخلوق السيد الميم ايدوا روح بلا عليه كافرين اعزنا الظالمون وقفينا على bi isbann maryam u yeeshayna maryam haa musaddiqan xaalada لما yahay mikromayni lama ومن wixii koore iyo meel tawreeda tawreeda kitaal kitaalada koore iyo rumayni wax yar mu kaga bedelay oo xawa tawreadan ku banaanay bu banay waga fiinay oo han jraa ci may oo meesho maray aan marayna ala aftaan anbiyaada hore ee Israa'iil ee ilaahay u مستدقتا حارويا من الرومانيين لما بين الدّي وح كوريا من الطورات واتينا وانسنا عيسى الانجيل فيه هدى والنور باقصونا انجيل ومستدقتا حارويا هاي عن عيسى من الرومانيين بين الدّي وح عيسى كوريا كتاب الانجيل هذا مستدقتا من الرومانيين لما بين الدّي وح عيسى كوريا من الطورات الطورات وهدى كتاب للمتقين يوهانونية يود مو عدواها هو عديها أو أقل بقول التوراة نوريها للمتقين وليحكمها حكمين أهل الإنجيل إنجيلك وإله قوه بما أنزل الله الكتاب كلها سودجي بما أنزل الله إله يوح في فيه توراة رح يسون إنجيل رح يسون ومرفوع اللهم حكم أن تحكمي أنزل الله فوراكم الفاسقون ففوراكم الكافرون بأعدهم كيدا من فوراكم الظالمون صنا فوراكم الفاسقين إله كتابك هي الدين كذا شرعان محكوم حكمين ما أخرح لا على سبحانه وتعالى وفري وكافر wa daran wa fasa w anjalna haddu arkayna banaanta waxu gaaladay waxa lagu doobay kamintay ada arato dastuurka iney banaanta in dadkal wuxuu qoma gaalinyo ada hata rumaysan kitabku ba oo ilayka xaqqaaga nabiyilaha xamedow halka taaba kitabkan furqaana fil xaqqa haru dabihi waxa uu sheegayo dhan waa xaqiiq musaddada xaalow yahay kitabkan mid rumay inay beenadeen wixii korayoo oo meel kitabada qortobahu waa muhaayminan xaalow yahay aamin kutubta horan 20% lagu soo orayo lagu aamin waa أو كتاب كهذا لما أقوله كتب تهارا لدن السجع إياه مرخاتي أوهينه يحسح هاي كتب تهارا لدن السجع إياه أوهوي حافط ما هي من حاله ويه كتاب كاني مد كتب تهارا لدن إلى عينه يو كتب تهارا لدن مد حكم يو إيش هو أصل جليه وما هي من العين النبي لهن حاله كصحكم بينهم دحوه بما كتاب كي أنزل الله إلهم سوديو نبيه نسال الله إيراك سو مسلم أي الله برهله كتاب كا ساعة كتب تعددن استجو حكمي كتب تعددن استو, استو كتاب كا الله ولا تطريح الراعي أهوائهم هودو ضدك واحد روان الراعي واحد كتاب كاين بي ثبان وشبان كهقر حنيا قوة مركة هوا دول إله الكتاب كيسا الرعن هالرعن بقى الله سبحانه الله لنا سالوي رسولك الله صلى ما عليه وسلم هاي وإنكال لينوديك إياه ولكتاب كإله الرعن ويساو أحقوحه كما ويساو دسور كدك توا كلامك والله سبحانه وتعالى ورحيه هري وحن مركة للجوبي وحن ضنبعي آخرية الدون بقى الله كتاب كيسيوي يساوه له سبحانه وتعالى وطرق هنل وصعه isaga ayuu ku jira maslaxaadda dunida taa xaq isaga ilaahay ugu dhawaanaysa isaga khayr iyo aman iyo baraki lagu hela wax walba oo dhane wa ta'aala balaayada nabay islamka caalamka islaamka ugu dhaq oo ilaahay subhaanahu oo gaalada ay oo ay سالى وحقوق واحسن ما هي كدن وإله كتاب كيس مركي لجت تجود مركي لحقكم كيس لجت تجود مركي جهار واحي مخال وكتيان القانونها دتك ليج واحنا اسكون حكومة ناس اسكون بقينا وإله سبحانه وتعالى مكح سيدله دتك السلام كشيعاني وينظرين ومضد وو بابسندت أو قال فحكم بينهم بما انزل الله وراء تطلع الراعن أهوائهم حولوا لها الراعن عما جاءك وحي كوي منها كالرعين وهوضها كالدوران وحي كوي منها الحق حقه كتابك كإله بحق كلام كإله سحق ما هذا الكسن هو حق كتاب كسن هو حق هو وحي كسر وحق وحي كسر الله سبحانه وتعالى فيه ولا تتبقى هواء عما جاءك من الحق وحي حق على الكوي هوضها كالرعين معها إذا ذلك يد هوض الراعين وضاد وعين ويقول انت والله بلنا سلامه هين لا تذكر رعايا ويقول انا دستور نوه ويقول انا قصوا على الناس كوك كوك رباحا انا محاها يستوي مالك السبب ولا تتباهواهم عما جاءك من الحق لكل اماتك السبب جعلنا وحانوية ومنكم اذن كذين قميلا وبنيادهم كانا شرعة شرعية ومن هاجة موضع يقصوا على عقيدة قطبت واسكمت لكن حقا احكامتا ايه كردوية umma bil arka wa huma samayna shari'atu allahi subhanahu wa ta'ala wa ahkama yuqsadana likullin ummatil الله ja'alna wa huma yalay wa minkum ummatan idinkay li kullin minil arka ja'alna wa huma yalay wa minkum idinkay kamida bani adamkana shari'atan shari'iyya wa minhajan wa dda'imaran wa law insha'allahu ila yahdudun li ja'alakum ummatan wahida dadka oo dhan wuxuu ka dhiglaa hal ummat cre oo meelba ولكن يبلو ولكن ليبلوكم فرقناكم أو اختلاف اختلاف الشرايعكم شرعات النبي اختلفت شرائع من هي منهجين نحن صويا لليبلوكم ثانين امتحانوا أيوة الله في ما أتاكم مثل هاي امتحانوا هذا يهود هي نصارى يه النجى كل هدا نسخو كتابنا هان لين وحبلن بيسود وان لكن هاي السنة كل عليهم شرعات إلهي وحيد سبحانه وتعالى امتحانون وجانه خدائي أنا وحيد ظهرنا هالسنة يايوا كان مرور بحق ومشوا أمرين لم ريو سنتو جانو إلهي وحيد أم وجن أيا شريعات مكردون واللي جعلنا منكم شرعة ومنهجا وسطا ولو شاء الله واللي جعلكم متوحيد إلهي هالو مضبوط ضو نكالق وراكن ما جعلتكم متوحيدا كملي وراكن اختلاف الشريعات وملائكتكم باسخلاف ما هي ساعة السوء في إلهي ليبلوهكم سوء إما أتاك مكتبين سياسيين كن تحرروا دين تأيكتوب تي شرعاته فاستبقوا وترتموا الخيرات خيرك وكرر لها لي الله سبحانه وتعالى إلى الله مرجعكم جميع أدون كنجوم يشان كل ود تريش جنبالي إلى أيوة سويه تريش إلى أيوة هرتريش تريش روكس الله الله ما منكم من حد إلى سيف كلهم ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمة صار رسولكم صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه أحد مجد إلا إلى أيوة او اللحظ الله استوى انت الجمال اللعين استوى ان حجاب ودحين ان استغيه ربكين وينه اذا قاوان اذا ابو ريدي اللووس العليه اذا هو اذا مالك فاسر بحضيه وكراه صلى وحلوه وانه مسكين قوته هاي هو اذا ان اركيه داعي النصي النصي بعد الهي وارترس اوه اذا انت اذا انكوه رسا خايا خورده هاي خايا قوته اسلام اذا فتنان في تنا مقصور كان بيعدو ب الأعمال السبع كردك دل عملك أنت وحنا نقوم وانت لما شهدنا نقوما على سماهنا بالتعالى بالخير كودك دك فاستغفروا الخيرات خيراتك كودك دك خير كودك دك وأكل بيراي الروال باو شو هيل كف في عنا وكبر واحد كل اللي جري اللي غتر طمو عملك الصالحة هي خير توي أول بينوره كعدو إلى يقدره إلى الله يرجعكم إلى الله رب حق يسوع ما جعكم نقط في النهاية جميعا لما روح ملك هذا يمل روح إلهك قر صوما يمل روح إلهي سبحانه وتعالى أقسم حكمي يمل فينبئكم إلهي ودين ورما يمك السوت هرتيس إما كنتم واحدا إذا في دعي فختلفون فواصفوا خوفا وأنا أحكم نبي لهم هذا الحكم بينهم ضد الله بما كتابك كحكمه انزل الله إلهي وسدي ولا تفعوا إلهي سبحانه وتعالى نقول أتقيني كتابك روح المسلم كتابك أي الله إلهي سبحانه وتعالى, الهي سبحانه وتعالى هؤلاء الراعي قال له هؤلاء الراعي ذك هؤلاء وحذرهم كدك تنو أن يفتنوك إنك كافد نيان هو كالي حيان عن بعد ما أنزل الله إليك وإليه كوسد يقيفك من كل جناح تا حل أيضا كذب كحب كوي ويدتك إسقى إلى رواه الله سبحانه وتعالى تفسر ربنا إليه سبحانه وتعالى ولا تطلعه وحذرهم كدك تنو أن يفتنوك إنك كالي حيان كوجر مريان عن بعد ما أنزل الله إلهي وكوسته يا قيبتي إليك أكوسته يا قيبتي فإن تولوا هذا الجسدان إلهي الشريعي في الدينتي سايك الجسدان فعلم أغو أنما يريد الله إلهي إنه دوني أن يصيبهم إنه إلهي كوك أصيبه فأوقفت لبعض الذنوب من ذنوبتها وقائبتها من ذلك دنبها لسوء قوان الله الدوم كان لوجه ذنوب وحار روح الجلسله إلهي كتابك سبيد إلهي سبحانه وتعالى سبيد إلهي خيرك واسوسه وتجيديد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرمر قال له الحويري فعلم حذوقاته أنما يوكى الجلس له أنما يريد الله إلهي إنه الدوني أن يصيبهم إنه إلهي أقبته ويعقاوه وعقب لبعض ذنوبهم لنبتوه لقايفتوه وإنك كثيرا من النار ذاتك بضن كون واحد بضن وذاتك كميلا لفاسقون إلهي تعيس ما وقره و الشيطان ايو نفط وضيب الراعي مضال سبحانه وتعالى وإن كثير من الناس لقصة أفحكم الجاهلية يبغون والسفا من انكار ويوحد علي يا ابا من الجاهلية يددك الدين لأنتها يكوان دينه يسين حكم كله ايه طلب بيان الدنيا ما أشبه الليلة البارحة هيدا نحاق بيك إنه انك اللحظة يساوي الهي سبحانه وتعالى انا يدد نوع عسى وإن أختي عيدا سودك يسمي الجري نوع oo gaalada laga leeyahay gaalada waa la naxmaay waa la soo maray oo wax ka soo xodi oo dadku way iyo dastuurkiisa loo yaqayaa dimuqraadi dimuqraadi wala mad muuradi waxay matala ma soo gaal wax laga صروا وحل اثره الى سبحانه وتعالى كفر والنار كغليما افحكم الجاهليه يبغون يالي من حاجه دت كان دين وحكوكين افحكم الجاهليه قالوا لي كتابك كهر جوقتي حكمك ودي يبغون ان دت طلب يهم ما كاشي دوريه هو من حسنوا الله سبحانه وتعالى يا كونك منجلي من الله الى حجس حكما حق حكمك ويا كتابك يا كونك ينحكم إن اسكو حكم لقدك إن دي السور لقدك إن ساقل لده الصعب إن ساقل لسكو حكم إن وحياني وحوين باي ساقل لأو عري فإن في شيء فردوه إلى الله إن رغضهم أفحكم الجاهلية من يبغون ضدك الضلبية ومن أحسن يأكون أكسا من الله حكما لقوم يوقنون يحكمك إلهي أول أكسين والروح إلهي يقنون إلهي يقنون إلهي يقنون إلهي الرميسون كتابك الرميسون صناد الرميسون هذا أعرف الروح كتابك لوكي للدمر موقن ما هو وح هو الشارعيه وح منافق يبلايه بلايه يا غالب قلب او بخرده الكتاب غير ممكن يا الدستور يا كان يا سؤال يا مشايخ كان يا هو السسوري ومن احسن حكم ومن أحسن من الله حكم يا إلهي حق سكحكم في عن إله حكم كيس يغفى عنيه وغوى نفسيه لقوم يوقنون لكن رؤى عن إلهي يقين صليم والرسول كيس يقين صليم وكتب كيس يقين صليم لسبب حاوحكو وليس انقارده وليس يدسور كيس يدمراضيك بلايده وحس يغوى والله أعلم